بسم الله الرحمن الرحيم ما أنزل كي وانت لي مي الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما وإن تجهر بالقول فَإِنَّهُ يعلم السر وأخفى اللَّهُ لا وهل أتاك حديث ساء إذ رآ نارا فقال لأهلهم قثوا سوء اني انستنا فقال لاني انكم فلما أتاها نوديا يا موسى إني أنا ربك فاخلعنا عليك إن بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى انني أَنَا الله لا اله ان الساعه اتيه اكاد اخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصد وأنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فترضى وما تلك بيمينك <تصفيق> <تصفيق> قال هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها أكأ عليها وأمش على غنمي عية تسعى صدق الله